بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان حديثنا حول عقد الفضول لنفسه حيث قلنا ان هذا عنصر يحتمل ان يؤثر ويبطل عقد الفضولي وهذا العنصر الثاني كان العنصر الاول مساله ردل مساله منع المالك يقول للفضول اياك أن تبيع ما أملك هذا انتهينا عنه وتبين أن هذا لا يؤثر في الحسن الفرع الثاني هذا أنه لو أن الفضول عقد لنفسه في تعبير أوسع قلنا لو عقد لغير المالك لو باع لغير المالك الصدق أقول حسب حسب تعبير الفقهاء لو عقد لنفسه باع لنفسه وهنا يوجد في الحقيقة فرعان أو مسألتان فرعون يبحث فيه عن أنه لو عقد الفضولي لنفسه ثم ملك باع كتابي لنفسه ثم اشتراه مني أو أنه ورثه مني أنا متته وكان وارثي وارثه مني أو وهبته له صار مالكا فهل بمجرد ان الملك ينفذ البيع الاول من دون اجازه الى ان من دون حاجه الى ان يجيز البيع الاول لا بمجرد ان الملك ينفذ البيع الاول او لا هذا فرق والفرق الثاني انه خب لا بمجرد ان الملك لا ينفذ البيع الأول ولكنه تاتي الإجازة إما أنه لا يملك وأنا المالك الأصلي أجيز أو يملك وهو يجيز فهل يصح أولا أما الفرع الأول وهو أنه من دون إجازة إنما باع كتابي ثم ملكه بارث أو غبة أو بيع أو ما شابه ذلك فهل بمجرد أن ملكه ينفذ البيع قد يقال هكذا أنه بمجرد أن ملك ينفذ البيع لأن بيعه لم يكن ينقصه شيء إلا أنه غير مالك وقد ملك، فلما لا ينفذ البيت؟ أو بالعقود العقود يشمله بعد؟ باعتباره باعتبار أن أو بالعقود العقود خطاب إلى الملاك، إلى أصحاب الأموال، هذا الآن مالك يأخذه مثلا اطلاق أو بالعقود العقود. هذا قلنا أنه قبل التعطيل قلنا أن هذا لا يمكن لا يكون وذلك إما لنصوص خاصة وهي روايات لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبه الروايات تمنع وتقول أنت حينما بعته أو جبته أنت ما كنت مستوجب في فبغض هذه الروايات وقلنا أن مفصل بحث عن هذه الروايات بحثناها بحثناها في أوائل دخولنا في فقه المكاسب في اوائل دخولنا في في المكاسب رأيت انا راجعت كتاباتي حصلت انه شفت هناك اوائل دخولنا في في المكاسب بمناسبة ما تعرضنا لهذا البحث مفصلا لهذه الروايات مفصلا في البحث عن بيع ما كان يسمى ببيع العينة هذا من ناحية النصوص الخاصة وظاهر الناي كما تعلمون ظاهر الناي فيها كذا موارد البطلاء مو الحرمة النفسية ما يحمل قادة هذه على الحرمة النفسية فيه. في في المعاملات معاملات وإنما يحمل على البطلاء هذا باطل لا وثانيا حتى بمقتضى القاعدة قلنا ان هذا باطل عليكم السلام وحمد الله وذلك لانه هذا البيع حينما صدر منه لم يصدر من المالك بما هو مالك نعم اوفو بالعقود خطاب الى الملاك صح خطاب الى الملاك و. يثبت بيع الملاك بما هو ملاك هذا لم يكن مالكا عليكم السلام عليكم. نعم هو ادعى انه مالك وباع بما هو مالك لكن هذا في عالم ادعائه هكذا لكن في, في علم الله لم يكن هذا بيعا للمالك بما هو مالك فمن الطبيعي أن يكون باطل والحيثية تقييدية بلا شك الحيثية تقيديه هذا لم يصدر من المالك بما هو مالك أبدا مو في إدعاء في إدعاء صدق لكن في علم الله لم يصدر من المالك بما هو مالك إذن هذا باطل وعليه ننتقل إلى الفرع الثاني وهو ان هذا البيع هل يقبل النفوذ بالاجازة او لا يقبل وهذا بنفسه ينقسم الى فرعين, فرعين مر اخر انه هل هذا البيع يقبل النفوذ بالاجازة او لا ينقسم الى فرعين أحدهما أن نفترض أن المالك الأصلي وهو أنا الذي بيع كتابي من دون إذني فباعه البائع لنفسه أنا أجيز فهل هذه الإجازة صحفة ويصبح لي وأنا أملك الثمن هذا والفرق الثاني أن نفترض أن نفس الفضولي بعدما باع ملك بإرث أو أو هبة أو شراء وبعد أن ملك هو أجاز قال صح أنا, أنا بيعي الأول كان باطل. بحكم لا تواجب البيع قبل ان تسوجبه او, أو بمغتوى القاعدة لان هذا الحيثيات حيثيات تقييدية خض مو مجرد تعليلات او ثكمة او ما شابه انما حيثيات تقييدية انا لم يكن هذا بيطي هذا بيع مالك الان انا مالك فالان انا اجيز فهل يصح او لا خلاصة الكلام في ذلك طبعاً إذا تريدون التفاصيل والاشكالات الكثيرة اللي بحثت موجودة في المكاسب في وفي باقي الكتب التأخرة عن المكاسب مفصلاً موجودة وأبحاث طبيلة وعريضة من زمن المحقق القمي رحمه الله ولعلهم قبله أيضا والشيخ التستدي صاحب المقابيسة وما إلى ذلك تستطيع أن تراجعوا الكتب نحن بناءنا على الاختصار يعني مع مع البناء القد مثل الضرفة لو يصير بناءنا على أن نبحث كل ما موجود في الكتب خب من ننتهي إلى شيء وهذا أنتو كلكم علماء الأمو ما تحتاجون إلىه داك أنماكم يا أبنائي، فأنا أترك ذنج وأذكر مهمة الإشكالات في المطاب في كلا الفرعين مهمة الإشكالات ثلاثة. عليكم السلام ورحمة الله الاشكال الاول مشترك الورود يشمل كلا الفرق يعني سواء فرضنا اني انا مالك الكتاب الاصلي اجست او فرضنا ان الفضولي بعدما باع ملكه بإرث او هبه او شراء او ما شابه فاجاز مشترك الورود هذا الاشكال وهذا الاشكال هو انه اساسا لم يقع بيع حتى يصحح بالاجازه اصلا بيع مكفر وانما ما وقع هو صورة بيع وليس بيع هذا هو الاشكال الاول ففرق بينما لو باع الفضولي إلي أنا صاحب الكتاب صح فضولي باع إلي هذا بيع لأنه قصد إخراج الكتاب من ملكي إلى ملك زيد وإدخال الثمن إلى ملكي صح وما ما كان إلا حق ما كان إلا حق أن يبيع كتابي بس هو هذا بيعه بيع صدر من غير أهله ووقع في غير محله ولهذا لم ينفذ إلى أن أجز أما فيما نحن فيه وهو أن الفضولي باع لنفسه مؤلي هذا أصلاً بيع ما صار لأن البيع معناها أن الثمن والمثمن كل منهما يخرج من جيب من دخل في جيبه العرض الآخر هو ما فعل هكذا هو باع لنفسه ما باع لي بيع مالي لنفسه إن هو إلا بيعا صوريا هذا إشكال مشترك الورود هم يبطل إجازة أنا إذا أريد أجيز وهم يبطل إجازة إذا ملك لأنه حينما حينما باع خلن يكون البيع لم يكن مالكا والآن حينما ملك خمه مضى، وذلك البيع بقع في حين ما لم يكن مالكا إذن هذا بيع شكلي وليس بيعا حق البيع. هذا هو الإشكال مشترك وهناك إشكال مختص بالفرض الأول بالفرق الاول وهو فرق ما لو انا اريد ان اجز انا المالك الاصلي اريد ان اجز يوجد هنا اشكال مختص بهذا الفرق وهو ما يقال ان ما انشأ لم يجز وما اجز لم ينشأ هذا مختص بهذا الفرق ذلك لأنه ذاك أنشأ البيع لنفسه بينما أنا أجيز البيع لنفسي فإذا ما, إذن ما أنشأ لم يجز ما أنشأ كان بيعا الفضولي أنا هذا ما أجزت وما أجزته وهو البيع لنفسي هذا لم ينشأ لكن لم ينشئه لنما أنشأ البائع لنفسه فإذا ما أجز لم يقع وقع لم يجاز فالبائع باطل نعم هذا الإشكال فالفرع الثاني ما يرد يعني لو أن البائع بعد أن ملك هو أجاز الفضولي بعد ان ملكه اجاز خب ما أنشأه اجيز وانشأ الباء لنفسه وبعدين هو هو اجاز ما أنشأه اجيز وما اجيز انشأ فهذا الاشكال خاص بالفرع الاول وهناك اشكال ثالث خاص بالفرع الثاني وهو ما لو ضاع الفضول لنفسه ثم ملك بهبة بشرائن بارثن ثم هو اجوز هذا فيه اشكال خاص به وهو انه هذا البيع حينما صبر منه لم يكن مالك والان ملك فاجاز لكن هذه الاجازه اساسا الإجازة انما تنفذ بنكته ان المجاز العقد المجاز ينسب الى من اجاز مثلا افرضوا اتاجل من ماسك الشيء الخوي لكن يقول ان انا حينما اجست صار البيع بيع بعد فينفذ اما اذا كان البايع الفضولي هو ملك فقد قلنا ان مجرد ملكه ما يأثر لانه الملك الملكية حيثية تقريبية هو حينما ما كان مالك والآن حينما يجيز كيف يمكن أن تؤثر هذه الإجازة هذه الإجازة تؤثر يعني البيع البيع يصير بنفس النسبه الأولى البيع كان بيع او لا البيع يصح بنسبة ثانية بعدما اجازه يصح البيع بنسبة ثانية اما بنسبة بنفس النسبة الاولى فقد قلنا بالبطلة قبل دقائق لان الملكية حيثية تقييدية ولم تكن قلنا بالبطلة واما بنسبة ثانية فالبيع لا ينتسب هذا الفضولي البيع لا ينتسب إلى مرتين خب ينتسب إلى مرة واحدة ليس من قبيل ما لو كان قد باعه إلي أنا المالك الأول حينما باعه إلي أنا المالك الأول البيع كان منتسب الى ما كان منتسب إلي وبالإجازة انتسب البيع إلي هذا فيما لو باع للمالك الأول لكن في هذا الفرق حينما باع لنفسه خب انتسب البيع له انتصابا باطلا لأنه لم يكن مالكا الآن حينما يجيز عجباء ينتسب البيع إليه البيع ينسب إلى شخص واحد مرتين. كيف ينسب إلى شخص واحد مرتين؟ فالآن انتساب ثاني ما موجود. وعليه فيبطل هذا الإشكال الخاص الثاني هذا الإشكال الخاص بالفرق الثاني نحن نحله وفق تصوراتنا ونعتقد أن وفق تصور تصورات سيدي الخوي لاحظا ورغم أن سيدي الخوي أخوة بالصف يقول سيدي يجيز يمشي البيع يصح البيع احنا نقول هو رحمة الله عليه ما كان الى الحق ان يصحح هذا لكن احنا الى حق يصحح هذا وذاك لانه وفق تصوراته هو على ما مضى قبل التعطيل وفق تصوراته كان يقول نفس الإجازة تسند البيع لي أنا المجيز فهذا الإشفال لا جواب عليه إن كان نفس الإجازة تسند البيع لي أنا المجيز خب هذا البيع مثل ما قلنا ما ينتسب إلى شخص مرتين لكن اشكا مع الجو حينما انتسب الي ما, ما كنت مالك ولان ينتسب الي مرة ثانية ما, ما لمعنى فالمفروض كان به رحمه الله ان يفتي بالبطلة نعم نحن ما قلنا كما تذكرون في أبحاث السابقة ما قلنا أن الإجازة نفس مجرد الإجازة يزعل البيع منتسبا لي وإنما قلنا أن الإجازة في نظر العقلاء يعني ما فرضنا عارف الشيخ في قهران بمجرد أجزت لأن المعاملات اعتبارية فنفس الاجازة الكافية يعني تنتسب لي. وانما لا نفس نفس المعامل الاعتبارية هو منتسب الى منتسب الى من اتى بها ولكن الاجازه تجعل في النظر العقلائي لان قلنا تذكرون قلنا ان العقلاء يرون نفود الاجازه في طول نفود الاجازه نتمسك عندئذ بامضاء الشريعه اما ان نتمسك السيره العقلائيه او نتمسك بامضاء الشريعه يعني إما أن نقول الآن بعد أن صارت بحسب السيرة العقلائية أمضيات هنا يجيني أوف بالعبود لانه في لوحة التشريع العقلائي كانما وجد مرة أخرى أو أن نقول أن الشريعة بقطع النظر عن إطلاقات أوف بالعبود رضع ما موجود من قبل الشريعة في يتم بالامضاء سواء بهذا التقريب او بذلك التقريب التقريبان اللذاني مضى يا منا فالاشكال محلول فالاشكال هو انه هذا الفضولي من قل ان البيع بما هو بيع انتسب اليه مرة ثانية حتى تقول ما ممكن البيع خميس انتسب إلى شخص مرة تاني ما نقول هالشيء وإنما البيع انتسب إليه مرة واحد لكن هذا البيع لم يكن حتى الآن لأنه لا دليل على إنضاء لم يكن موضاح بيع صدر من غير المالك لا دليل على إنضاء الآن من الآن فصاعدا الدليل على إنضائي موجود وذلك إم إما ببيان أن هذا في لوح التشريع العقلائي في لوح التشريع العقلائي هذا نافذ عند أهل العقود يشمله أو قل في لوح التشريع العقلائي نافذ والرادع موارد فالامضاءيته باخذ تقديري فهذا الإشكال ينحل بها كذا بيع المهم الإشكالان الأولان الاشكالان الأولان هما المهم. أولان أن هذه صورة بيع هكذا يقول القائل هذه صورة بيع مبيع لأنه هذا أخرج هذا الفضولي أخرج الكتاب من ملكي إلى ملك زيد وأدخل الثمن في ملكي مو في ملكي من جيبي خرج أخرج الكتاب وأدخل الثمن ليس في جيبي إنما في جيبي هذا أصلاً مو معاوضة فلم تتحقق مع المعاوضة هذا. هذا الإشكال اللي كان يرد على كلا الفرعين ظهرا والإشكال الثاني أنه ما ما قصد لم يجز وما أجز لم يقصد وهذا الإشكال الذي كان ورد كان يرد على أحد الفرعين وهو على إجازة أنا صاحب الكتاب كان يرتب الاشكال المهم هذا فما هو موقفنا تجاه هذه الاشكال هل لنا حل او لا انا اختصر الكلام ثم اشرحه غدا ان شاء الله انا اقول يمكن ان نقف في مقابل هذين الإشكالان في مقابل هذين الاشكالين باحد موقفين الموقف الاول اننا ما نهتم بهما اصلا نتركهم ما نحلهم نقول ما, ما لا داعي الى حلهما بمقتضى القواعد طب إحنا قدنا نصوص خاص الإمام ما كان يعرف عليه السلام ما كان يعرف الإشكالات في قصة وليدتي بعها ابني بغير إذني هناك كان هذا المن كان بايع هذا الابن هذا الابن الناخلف هذا المن كان بايع له... هذه الوليدة ما كان بايع إلي أخوه كان بايع لنفسه كذلك صحيحه الحلبي التي ذكرناها أخيرا هم نفس الشيء هم ذاك المقيل باع على نفسه ما باع إليه ومع ذلك الإمام حكم بصحه البيع طبعا الإمام حكم بصحة البيع للمالك الأصل ليس الامام حاكم بصحة البلد مع انه خب هذا الان باشكالان هناك موجود موجود جزا لم يقع ما لاقع عالم يجلس موجود الاشكال الاخر هم هو ان البيع صورة بيع خب ان كان صورة بيع ففي هذين الموردين في مورداتين روايتين هم كان صورة بي. مع ذلك الامام صحر يبقى موضوع الفضول نفسه إذا ملك فأجاز لو ادعينا أن القرف ما يحتمل الفرق بينما لو أنا أجاز الفضولي إذا أجاز إذا قلنا بعد مهتمل الفرق نفع الدعم إلى هذا ونصح هذا موقف فنقول الإشكالان فليبقيان بلا حال بمختبر قواعد نحن شيء نحن نتبع الإمام عليه الصلاة والسلام ففهمنا من الصين أنه ينفذ خشة عبو دنيا ينفوت يقول القاعدة المفروض أن لا ينفذ لأن ما أُديز لم يقع فما وقع لم يقصد أو لأن لأن البيع لم يكن بيع إنما كان صوره بيع بالمختصر القاعدة هذا. لكن صوت كلام الإمام ما عندنا كلام تع مو مستحيل لأن الشريعة تحكم بالصحتي ما فشي مستحيل فهي صح هذا الموقف الأول الموقف الثاني أننا نصر على الحل القواعد الحل مقتصر على القواعد هل هناك حل أو لا للشيخ الانصاري حل بحثه مفصلا في المكاسب والعباره في غايه التشويش والتعقيد والتطويل هذا كنا نبحثه اولا ونرى ان هم هل هناك حل اخر غير حل للشيخ الانصاري او وهذا كله ما نؤجل شرحه إلى هاد إن شاء الله بحظمه بقوة